بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان نعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ارفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها لنا مفيها فاكهه ونخل ذات اكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ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 يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من قطار السماوات ونعرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي اي اله ربيكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ثلاثا تنصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة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 فيهما من كل فاكهه زوجان فباي ايالا لربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق وجنا الجنتين دنا فباي ايالا ابنيكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطنسهن انس قبلهم ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخله ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُرُمٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 تَجَالَىٰ رَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ